وإذ يتحاجون في النار فيكون الضعفاء قال للذين استكبروا إنا كنا, إنا كنا لكم تبعا فأل أنتم مغنون عنا, أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إن الله قد حكم قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف يخفف عنا يوماً يخفف عنا يوماً من العذاب على الذين في النار لحزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يوما من العذاب يخفف عنا يوما من العذاب يوما من العذاب قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوه قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ظنال إنا لنا صرنا نا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرته يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولهم اللعنه ولهم اللعنه ولهم سوء